بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ذم يوم فجر. آسلام هاییم ویدیو صلعا نبید. وَالسَّمَائِ